وَالَّذِينَ هاجلوا في الله من بعض ما فِي لغو ألهم وَلَا الدنيا حسنة ولأجر الأعخرة كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يعلمون عَلَى صرروا على مربهم يتوكلون وما أرسلنا من طمك إلا رجال فون او في تضلم يغلبهم مؤنس او ياخذهم ماذا في فيطابقن رب الرقيم اولا فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا وَمَا كَانَ مِنْ مُنْعَمٍ إِلَّا اللَّهِ وَمَنْ يَرْجُ الْمُنَاعَمَ فَلَا يَرْجُ يرب ايونس بنو علاهم ما رَبَّنَا مُنَزِّلَ الْكِتَابِ أَنزَلْتَهُ نُورًا انتمرات الأخير والأعباء تتخذون منه سهر ورزقا منه حسنا إن في ذلك الآية للقوم يعبدون. وأرحى عبك لن نحق أن اتخذ من الجبال ومن الشجر la <laughs> الحمد لله هو الأكثر مما يعلمون وقرأت اللهم ثلاث أجلين أحدهما أبدا لا يقدر على شيء وهو كذب على الله وإنما يوجد لا يقدر بخير هل يستغير من يحمل العجل وهو على صراط المستقيم وإلا أنه بين السماء لا تنمحي البصر أو أخرى الله اللهم صلوا على محمد وعلى آله وما أوسع لله رب بصري الله اكبر ان ظاهركم شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم استمعه والرسول هو في جو السماء on يشاء. يشا ولا تسألون عن ما كنهم ولا تتخذوا ايمانكم دهلا بينكم. فتسل قدم بعد تبوتها. وتدوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكن معناكم عظيم. ولا تشكروا في الله جمعا قليلا. إنما عند الله هو غير لكم. كنت ما all the المسلمين ونحن نعلم أنهم يقولون إنما نعلمه بشر رسال الذي يرحدون إليه أعجمي وهذا رسال الله ربيع أمين إنما الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يدين تنظر ولهم عذاب أمين إنما يفتر الكذب الذين لا الله ما الله بعد إلا من أبحر قلهم وفعهم للإيمان ولا فيما شرح بالكفل صدر آف عليهم من الله ولهم عجاب عرحيم لأنك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يخلقون كافرين ولا آية الذين تضروا ولا قلوبهم وسنعهم وأرسلهم ولا آية اللهم عليكم فاكروا مما فزقته كرحالا وطهبا واشكروا نعمة الله عليكم واشكروا نعمة الله كنتم بياه واشكروا نعمة الله كنتم يا تعبدون إنما حقنا عليكم اللي تتودم ورحمة نزل وما هو إلا الله بك ثم أوحينا أن كان التجامل إبراهيم حنيفه وما كان من المشكة إنما جعل السبب على الذين خلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يومان فيامك فيما كان يخطبون ودعو إلى سبيل بالحكمة الحسنة أحسن إن